والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عذين أي طمع كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون